وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله إ ن ص ن ا ع ة ا ل إ ن س ا ن وتقويم البشر و إ ص ل ا ح النفوس م ه م ة ع س ي ر ة و أ م ر شاق ومسلك صعب دونه ز ح ز ح ة الجبال عن أ م ا ك ن ه ا وشق الطرق واستخراج المعادن و إ ق ا م ة شاهقات المباني ولهذه ا ل م ه م ة العسيره أ ر س ل الله الرسل و أ ن ز ل بها الكتب هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وذلك لان النفس ا ل ب ش ر ي ة ب ا ل غ ة في التعقيد ك ث ي ر ة التقلب ع ظ ي م ة المنحنيات ح ا د ة و ص ع ب ة ولا يسهل ا ل س ي ط ر ة عليها إ ن ا ل إ ن س ا ن ليضع القانون ويتحايل على القوانين التي وضعها ويحتال عليها فمن الذي يضبطه ومن الذي يقومه غير الوحي المحكم وغير الشرع المنزل ولذلك كان من الصعب أ ن يسيطر على الناس إ ل ا ب ت ر ب ي ة و إ ل ا بتقويم و إ ل ا و ب إ ص ل ا ح و إ ل ا وبقناعات ولذلك مكث الرسل في المجتمعات يصححون للناس ا ل ع ق ي د ة ويربطونهم بالله ل أ ن ه هو الواحد الفرد الصمد الذي يعلم خبايا ا ل إ ن س ا ن أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير و أ س ر و ا قولكم أ و اجهروا به إ ن ه عليم بذات الصدور أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير و إ ن تقويم ا ل إ ن س ا ن و إ ن إ ص ل ا ح النفوس لا يكون إ ل ا بمحاربه ت ا و النفس و أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى و إ ن من أ ع ظ م العلل و إ ن من أ خ ط ر ا ل أ م ر ا ض على ا ل إ ط ل ا ق في تفتيت المجتمعات وهي من علل النفوس ومن أ م ر ا ض ه ا ا ل خ ط ي ر ة جدا التي لا يستقيم مجتمع مع وجود هذا المرض هو من ا ل أ م ر ا ض ا ل ف ت ا ك ة وهذه هي ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة تحت عنوان أ ن ف ل و ن ز ا النفوس الظلم والعدوان كل واحد منا لا يحب أ ن يكون مظلوما ولكنه قد يكون ظالما من حيث يدري أ و من حيث لا يدري و ا ل إ س ل ا م برقيه وكماله منع حتى ظلم الكافرين فلا يجوز أ ن يقع الظلم من إ ن س ا ن على إ ن س ا ن و إ ن كان المظلوم كافرا يقول سبحانه وتعالى في ذلك ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ويقول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ط و ا اليهم والله يحب ا ل م ق ص ط ي ن إ ن م ا ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين و أ خ ر ج و ك م من دياركم وظاهروا على إ خ ر ا ج ك م أ ن تولوهم ا ل آ ي ا ت وبالتالي منع ا ل إ س ل ا م الظلمه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم ذميا ف أ ن ا خصيمه وحجيجه إ ل ى النار يوم ا ل ق ي ا م ة لو أ ن مسلما ظلم كافرا سيقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ق ي ا م ة مدافعا ً عن الكافر ولا يرضى حتى يدخل المسلم النار ل أ ن ه ظلم من لا يستحق الظلمه ويكفي في ذلك قول الباري جل وعلا يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والحديث رواه الإمام جاء مسلم لذلك النهي الأكيد والوعيد الشديد في زجر الناس عن الظلم في غير ما آ ي ة من ذلك قوله تعالى وجزاء سيئه س ي ئ ة مثلها متى يظلم ا ل إ ن س ا ن قد لا يظلم بعض الناس ابتداء ولكنه في غ م ر ة ظلم له وقع يحاول أ ن ينتصر فينتصر ب أ ك ث ر مما يجب فيقع في الظلم وجزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها ومن عفا و أ ص ل ح ف أ ج ر ه على الله إ ن ه لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ ل ا من ظلم و أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا كثير من الناس يقرا عليهم الظلم و ل أ ن الدنيا قد لا تكون دارا في فصل القضاء بين الناس وما المحاكم التي ترونها إ ل ا ق ض ا ة يحكمون بما ظهر لديهم من ا ل أ د ل ة ويتفنن المحامون في إ خ ر ا ج المتهم من جريمته ك ا ل ش ع ر ة من ا ل ع ج ي ن ة على حد قولهم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ م من يكون عليهم وكيلا إ ن موكلي هذا هذا في الدنيا جيب لك محامي في ا ل آ خ ر ه خليه م ر ق ك المحامين شطار وبيعرفوا القوانين وبيقول لك تضب و أ ن ك ر ومات ع ت ر ف وكان اعترف وعنده اعتراف قضائي يقول لك قول عذبوني ناس المباحث و ا ل أ م ن و ا ل ش ر ط ة و أ ن ا اعترفت تحت ت أ ث ي ر ذلك يدلونه على هذا ويوم ا ل ق ي ا م ة كيف إ ن موكلي هذا لا يعرف عن هذا الموضوع شيئا إ ن موكلي هذا كان خ ا ر ج شنوكي لا اعرف يا أ خ ي خانق نفسي ب ك ر ف ت ة وطلع في ا ل ناس المجرمين و ت أ خ ذ على ذ ا ك يجاولن يقولك خ م س ة مليون عشر ة مليون وكان ج ر ي م ة كتل ثلاثين مليون والقيامه كيف شوف ا ل آ ي ة ل أ ن ه في ناس بيطلعوا من هنا جات ء ا ل آ ي ة مذكره لناس ل في ص و ر ة طه ا وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما هناك ا ل ح ك ا ي ة ما داير محامي اصلا اليوم نختم على أ ف و ا ه ه م وتكلمنا أ ي د ي ه م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 شبهه النبي صلى الله عليه وسلم ب ع ب ا ر ة ن ب و ي ة ب ل ي غ ة ف ص ي ح ة الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة الظلم ظلمات ي وقد م ا ل ي ا م ة و ق خاب من حمل ظلما جاء يوم ا ل ق ي ا م ة ظالما ولم ي خ ت ص منه في الدنيا ولم يعفو المظلومون عنه فلقيا ل ل ه ظالما هذا هو الظلم الذي نهى الشرع الحنيف المحكم عنه بكل صوره أ س و أ صور الظلم في الشرك إ ن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون وهو أ ن تعطي حق الله من المنع والعطاء والملك والتصريف و ا ل ق و ة والمنعه ان تعطي هذا لمخلوق لا يستحق ولعاجز لا يقدر ولميت لا يتحرك أ ن تظنه أ ن ه ينفع أ و يكشف الضر أ و أ ن تعتقد هذا فيه ولكني لا أ و د أ ن أ ت ح د ث عن هذا النوع من الظلم ولا من ظلم انسان لنفسي بالمعاصي والسيئات و ا ل إ س ر ا ف في المنكرات هذا أ ي ض ا ظلم ل ل ن ف س ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا ل ن ق و ل ن ا من الخاسرين هذا ظلمك لنفسك خصصت هذه ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة من أ ن ف ل و ن ز ا النفوس عن ظلم ا ل إ ن س ا ن ل أ خ ي ه ا ل إ ن س ا ن ولذلك صور س أ ع د د ه ا ولكن بعد أ ن أ ح د ث عن عواقب الظلم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف أ و ل ى عواقب الظلم الانتقام السريع الظالم تتبدل حياته أ م ا م الناس وتظهر حقوق الناس فيه في بدنه في نفسه في صحته في أ ح و ا ل ه أ ل م يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إ ن الله ليملي للظالم حتى إ ذ ا أ خ ذ ه لم يفلته وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد الظالم ولذلك جاء في ا ل آ ي ة ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ينتقم الله من الظالم في الدنيا ولذلك قال اتق د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ليس بينها وبين الله حجاب تصعد إ ل ى الله ك أ ن ه ا شرار مش هزول مسكين منكسر هزول بيقول ي الدعوه ا ل ل ه ا بزي الشرار زي النار لفوق ي ط ا ل ع ة يقول الله لها وعزتي وجلالي ل أ ن ص ر ن ك ولو بعد حين لأنصرنك ولو بعد حين حكى الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر ق ص ة شرطي ظلم ودائما يقع الظلم ممن يملك س ط و ة أ و س ل ط ة أ و م ن ع ة أ و م ك ا ن ة فيستغل هذا ليظلم الناس والعباد هذا الشرطي وجد سماك مسكين صاد س م ك ة ج م ي ل ة ك ب ي ر ة ي أ خ ذ ه ا إ ل ى السوق ليبيعها ويشتري بثمنها أ ق و ا ت ل أ ب ن ا ئ ه ولزوجه فوجده الشرطي و أ خ ذ ه ا منه ق اخذها ل لك ده نشوفه أ و أ ب ى أ ن يعطيه ثمنا ولا مقابلا وهذا رئيس ا ل ش ر ط ة قال يا هذا حقي نظر إ ل ي ه ولم يرد عليه ومضى كلم الناس إ خ و ا ن ن ا ق ا ل و ن ا ل زود ة ظ ل م ن ي ر أ ي ك م شنو طبعا هنا لا بد أ ن يكون المسلم إ ي ج ا ب ي ا انصر أ خ ا ك ظالما أ و م ظ ل و م ا المظلوم ت ر د له الحق و ا ل ظ ا ل م تكفه و إ ذ ا ر أ ت أ م ة الظالمه هذا حديث ب ا ل ن س ب ة هذا حديث عند الحاكم وعند الهيثمي إ ذ ا هابت أ م ة الظالم أ ن تقول له أ ن ت ظالم فقد تودع منها يعني لو الناس ش ا ي ف ي ن الظالم قدام عينه م وما قادرين يقول انت أ ن ظالم دي أ م ة أ ج ن ع منها فقد تودع منها تودع معناه ودعناك, ودع تركناك يعني ودعناك ودعناك ودعناك الله استودعتك الله تركتك لله و يحفظك ويصونك فقد تودع منها أ ق ن ع منها أ ي أ م ة ما بتنهض ل م ق ا ر ع ة الظالمين هذه أ م ة تودع منها وذلك بتكوين ر أ ي عام يردع المنكرات لو البيعمل منكر الناس كلها ب ي ف و ضده يكشروا ليه بس ما كفزوا البيعمل منكر لكن ا ل م ش ك ل ة زول ب ي ح م ل المكر قدام عينا ن وبيسلم علينا ونهضر معه وناس يسبوا الدين قدام الناس وزول يتكلم معهم مافي ويضحك لهم بل لو انت فتحت في بلاد و ج ب ت ه م شهود يقول لك ما دخلنا في مشاكل يا شيخنا ا ل زول ده جارنا و أ ه ل ه بيعرفوا أ ه ل ن ا وتربينا سوا ما لا تشهد ع ش ن ك د ه والدين ر ا ي فوشنو الدين السبوح ا ل س ه ا قبل شو ا ي د و أ ه ا ن و ه ده الدين ده أ ه م لكم من, من الاهل ومن ا ل ع ش ي ر ة معقول عشان أ و ر ي ك ضعف الناس فقد تودع منها والفرق بين الجو الجور وبين الظلم الظلم يقع من الجميع والجور لا يقع إ ل ا من الحاكم ما يقال فلان جائر أ ي زول ظلم زول لا إ ل ا يكون أ ب و ممكن يكون جائر زول مسؤول ممكن يكون جائر وممكن يكون ظالم وكله من أ س و أ ا ل أ م ر ا ض والعلل الناس قالوا يا اخي ده بيقدر ح ل م مده اذا ما بيقدر ح ل ي ه إ ل ا الله أ خ ذ الرجل السمكه ة و ويحملها الشرطي كان في ا ل س م ك ة ب ق ي ة ح ي ا ة فعضته في أ ص ب ع ه السمكه ع ب د ت في صباعه ت ا ن ي يوم الصباع ورم تالت يوم ما استطاع أ ن ينام جاءوا بالطبيب قال لا يوجد حل إ ل ا أ ن يقطع ا ل أ ص ب ع قال الدكتور أ ي ح ا ج ة ت ا ن ي ة قال لهم بس أ ن ت ذات تحيه قطع اليد ف إ ذ ا بالكف تتخدر و ت ت أ ل م بعد يومين ن ا د ا ل دكتور ثاني بعد يومين قال لي إ ل ا الكفته تقطع قال لك طعه قطعه الالم انتقل إ ل ى الساعد وكل م ر ة يجيب الدكتور يقطع ش و ي ة ل م ا وصلت ا ل ع د و الكتف هنا الدكتور قال إ ل ا ب ق ط ع و ه من حدها من حدها قالوا لي تعملت شنو حكى لون قال له ي جيب الرجل دا عفو بس عشان المرض ضي ي ف ذهبوا ا ل ش ر ط ة انتشرت وجاؤوا به وهو خائف السماك الصياد خائف يرجف جابو ا قدام الراجل اللاي ت غ ي ر ذ ا ت ه ما يعرفوا قال لي اخف شنو قال لي خ ا ن ا قلعت منك ا ل س م ك ة قال لي اي نعم قال لي اعفو مني ليس ا ل ش ر ط ة م س ك له في قراعه الرجل كحد يبكي السماك قال له قطعت هذه اليد من آ خ ر ه ا وقفت على كذب عدها قيل للسماك لما خرج ب ل ه ما الذي حصل قال لما أ خ ذ ن ي سمكتي وغصبني إ ي ا ه ا قلت اللهم إ ن ه تقدر بقدرته علي ا ف أ ر ي ن ي قدرتك فيه قال لي يا الله قدر علي وما عنده وما في زل بمنعني انت ب ر ي ن ي فيه كمان قال يلي قطعت من حده ياخذ ظلم ذكحظ عقوبته في الدنيا وال وال وال وال والانتقام وال ا ل إ ل ه ي في الظالمين واضح وما من يد إ ل ا يد الله فوقها وما, ظا وما ظالم إ ل ا سيبلى ب أ ظ ل م أ ن ت ظالم ربنا ابدبليك ظلم ي أ د ب ك ويسلط عليك وما يد إ ل ا يد الله فوقها وما ظالم الا, وما ظالم إلا سيبلى ب أ ظ ل م لا تظلمن إ ذ اذا ما كنت مقتبرا كنت ما كنت مقتدرا فالظلم مرتعه إ ل ى الوخم تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ي ا ل ع ق و ب ة في الدنيا ثانيا هذا يدل على تفتت ا ل م ت م ع وعلى انهياره إ ذ ا لم ت أ خ ذ و ا على يد الظالم أ خ ذ ا ولم ت أ ط ر و ه على الحق أ ث ر ا ضرب الله قلوب بعضكم ببعض فلعن الناس فلعنهم الناس ل ن ف ع جميعا واتقوا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ ا ص ة واعلموا أ ن الله شديد العقاب الظلم مرتعه وخيم في الدنيا يمنع الخيرات ويحجب البركات ويفتت المجتمع ويفقد الناس ا ل ط م أ ن ي ن ة و ا ل أ م ن و ا ل س ك ي ن ة و أ ن يستلذوا بالعيش و أ ن يستمتعوا بطيب ا ل ح ي ا ة يمنعهم ذلك نفوسهم ق ل ق ة و أ ر و ا ح ه م في هم و أ ج س ا د ه م في كد وفي تعب ثم في ا ل آ خ ر ة قد علمتم وقد خاب ا ل خ ي ب ة و ا ل ح س ر ة وقد خاب من حمل ظ ل م ا من لقي الله وهو يحمل ظلما خاب ب ذ ل ك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ظلم شبرا من ا ل أ ر ض طوقه الله سبع أ ر ا ض ي ن يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل شيء يطوقها ّ لختاله في رغبت ه ي ع ل ق ه ل لفي رغبت ه من ظلم شبرا من ا ل أ ر ض والناس يتظالمون كما سوف نعرف بعد قليل عندما نتحدث عن س ت ة صور أ و عن ست صور من صور التظالم بين الناس وهذه الصور م و ج و د ة بين الناس الناس يقول لك ما في ظلم ما في ظلم كيف وما في عدوان كيف هذا ما سوف نعرف به ا ل آ ن بعد أ ن تحدثنا عن عواقب الظلم في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة وعن موقف ا ل إ س ل ا م قبل ذلك في ا ل م ق د م ة من الظلم و أ ن ه د ع و ة عدل وسماحه حتى مع غير المسلمين من غير المحاربين أ م ا المحارب من الكفار ف إ ن ه يقاتل أ م ا إ ذ ا لم يكن محاربا من قتل معاهدا أ ي صاحب عهد معنا كما في البخاري لم يرح ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة دين قاطع ودين واضح و ا ل ر ؤ ي ة فيه م ح د د ة من قتل معاهدا زول صاحب عهد معنا اتفقنا معه وتكتل به و ر ا ه غدرا وظلما لم يرح هذا القاتل ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة رواه البخاري من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم صور الظلم المنتشره في المجتمع بين الناس أ و ل هذه الصور الاعتداء على ا ل أ ر و ا ح و إ ز ه ا ق ا ل أ ن ف س وهذا أ ع ل ى درجات الظلم ب ا ل ن س ب ة للنفس ا ل ب ش ر ي ة ممكن تجلس الكف ظلم تسيء زول بكلام ظلم لكن تقتله أيضا ظلم ظلم سيء جدا وقد تفشى القتل في مجتمعات المسلمين ك أ ن شيئا لم يكن كنت خارج الخرطوم أ و ل ما جئت علمت أ ن شرطيا من ضباط ا ل ش ر ط ة ا ل أ ج ل ا ء وهو يؤدي مهمته ا ل ر س م ي ة في حفظ ا ل أ م ن واستتبابه تعدى عليه بعض الجهلاء من غير المسلمين من ابناء ل ل م م من س ي ن أ الجنوب فقتلوه ق ت ل وهو ه و يؤدي م ه م ة ر س م ي ة في حفظ ا ل أ م ن واستتبابه في البلد دخلوا على سائغ في بيته قبل ف ت ر ة فقتلوه هو وضربوا اولاده اغتيل شاب و أ ل ق ي في ا ل س ا ي ف قبل أ ي ا م وجعلوا على وته ماء النار وقبلها ق ط ل س ا ئ غ في الخرطوم وقطع إ ر ب ا إ ر ب ا الراس في محله و ا ل ق ر ع في محله يا أ خ ي هذا في قلب البلد في قلب ا ل ع ا ص م ة الخرطوم قبلها قتل فنان دخل, دخل عليه شخص في بيته وقتله مغني من المغنين وفنان من الفنانين المعروفين والصحف تكتب صار هذا القتل والظلم بالعدوان على ا ل أ ن ف س شيئا ي ث ي ر ا والله يقول ومن قتل نفسا بغير نفس أ و فساد في ا ل أ ر ض ف ك أ ن م ا قتل الناس جميعا ومن أ ح ي ا هذا ا فكأنما الظلم و أ س و أ من ذلك أ ن هذا المظلوم لن يستطيع أ ن ينتصر لنفسه إ ل ا في عرصات ا ل ق ي ا م ة ولذلك أ و ل ما يقضى بين الناس في, القيامة في الدماء ق ي في ا ا م ة ل يقوم المقتول ودمه يشخب وفي ر و ا ي ة وجرحه يصعب يفور الدم في ا ل ق ي ا م ة م ا ويتحلل وبيقى تراب ت ا ن ي يقوم يوم ا ل ق ي ا م ة وجرح ا ل محله محله ط ع ن ة والدم م ا ر ي وماسك ويلمه في القاتل ويمسكه من ردبته يقف بين ي د ي الله يقول سل هذا فيما قتلني ثم بعد ذلك من صور التظالم ومن صور الظلم العدوان على ما دون النفس العدوان على المال عادي الزل ي أ ك ل ح ق الزل ا ل س ر ق ة والاختلاس ونكران ونك الحقوق و أ ن ا أ ؤ ك د من هذا المنبر على فئات م ظ ل و م ة وعلى شرائح مستضعفه العمال في المؤسسات والشركات والمصانع مساكين ما عندهم شهادات بيشتغلوا شغل جد و في ا ل س خ ا ن ة والصيف ويعتلوا و ح ق و ا يقول لابعد يومين ويدو لناقص ظلم تذكر الظلم ما في وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بلى النزل ب ل على ا ل أ م ة من تسلط ا ل أ ع د ا ء ومن, ومن, ومن منع غيث السماء ومن ما ا ل أ م ة فيه من النكد ومن تسلط الحكام عليهم وعلى رقابهم ت ق ا ل ي ل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ظلم إ ن س ا ن يرفد بدون حقوق وبدون أ س ب ا ب كثير ظلم كثير من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه ا ل ج ن ة و أ د خ ل ه النار قالوا الحديث في صحيح مسلم قالوا ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال ولو كان قضيبا من أ ر ا ك شفت مسواك بتاع أ ر ا ك شلت من زولهما راضي الله يوم ا ل ق ي ا م ة ي م ن ع ك ا ل ج ن ة و ي د خ ل ك ا ل ن ا ر ش ا ن المسوغه ت ج ا ه ا ل م و ض و ع د ا ي ج ي ل يقعدوا لشاتل جل ح ا يوم ا ل ق ي ا م ة من الشاتل ق ر ن ا ء لما ن ط ح ت ه ا في غ ن ا مايتين بيتشكل في ا ل ز ر ي ب ة و ا ح د عندها جرونا و ل ث ا ن ي ما عندها ال عندها ج ر و ن ح ج ر ن ت ع ل ما عندها جرونا ن ط ح ت ه الله ل ب م و ن يوم ا ل ق ي ا م ة يقول ل عندها جرونا نتعتل ما ع ن د ه ع ج ر و ن ه يدل المعند ا ء ه قرون يقول لي انطحيه زي ما نطحتك بعدك ذ ل يقولون أ ب و تراب بعدك ذ ل يشوف الناس يقبلوا على الناس الناس لما يشوفوا القضايا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول أ ن ا برضو أ ب غ ى زي البهايم حاسبوني و بغوني تراب طوالي الظلم في ا ل أ م و ا ل و في ا ل أ ع ر ا ض و ا ل ش د الم يقل ربنا جل وعلا أ ن هذا من الظلم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أ ن ف س ك م ولا تنابذوا ب ا ل أ ل ق ا ب بئس الاسم الفسوق وبعد ا ل إ ي م ا ن ومن لم يتب ف أ و ل ئ ك هم الظالمون ظلم تقول ل ل ظ ل م انت أ س و د أ ن ت قصير أ ن ت أ ع و ر أ ن ت أ ع ر ج وتضحك منه وتسخر انت ما ظلم أ ق ا ل الظلم نجنو والله الواحد ت ك ل م في الظلم في ناس يسمعوا الظلم ده يقولون نحن بره م ن منه أي الظلم ده ا ل آ ن صار سلوك مجتمعي لذلك لما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ي ا ك م والظلم إ ن الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة تمام الحديث و إ ي ا ك م والشح ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الشح قاله التعلق بالدنيا والأنانية قال سفكوا حملهم على دماءهم أن سفكوا سفكوا دمائهم واحد كتل ا ل س ا ي ق قال د ا ئ ر الدهب او قال ما اداني حد قال ما شكتله شوفوا الكلام ذا كيف اشياء غ ر ي ب ة جدا سبحان الله الظلم في الاموال و ا ل ا ع ر ا ض والاذى كل هذا من الظلم ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة من صور الظلم ا ل م ج ت م ع ي ة ا ل م و ج و د ة بين الناس ت أ م ل و ا هذه ا ل م س أ ل ة ظلم ا ل و ر ث ة بعضهم بعضا الكبير أ ب و لما مات ماسك أ ي ح ا ج ة ماذا ر ي د ي أ خ و ا ن ه ياخذ الرجل د ذ مات الشده ي يقول ن ي ما عنده حق ما عندك حق أ د ي الناس حبه م إ ن شاء الله يضيعون تمالك وماله وصع لهم انت ناس كبار ي م ن ع ه م ا ل أ خ ذ يمنعوها في ناسا الناس لا ي ع ط ي ا ا ل م ر أ ة من الميراث هذا ظ ل م أ س و أ من ذلك الذي يكتب و ص ي ة يحرم بها بعض ا ل و ر ث ة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب الذي هو عند الترمذي وعند أ ب ي داود ع ن د أ ص ح ا ب السنن و أ ص ل ه في الصحيحين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الرجل ليعمل ا بعمل أ ه ل الخير سبعين س ن ة حتى إ ذ ا جاءه الموت جار في وصيته فعمل بعمل أ ه ل الشر فدخل النار في آ خ ر عمره وده بيحصل ميتين بيحصل لما يكون عنده بنات وما عنده ذكور ويخشى من تعصيب ا ل أ ع م ا م أ خ و ا ن ه يقول ي ج و ا يعصبوهم ويجوز ل يحقهن يكتب لهم الشقق والعمارات ب أ س م ا ء أشان يحرم أ ع م ا م ه م هذا قصده يا أ خ ي هذا قصده يريد أ ن يحرم من أ ر ا د الله أ ن يعطيه يجور في ا ل و ص ي ة سبعين س ن ة في الجوامع وسبعين س ن ة يصلي وحجه عشرين ح ج ة يجي لك تلموت يخاف على البنات ياخي البنات بجين ي حقهن ه البنات كان ق ت ا ر عندين التلتين التلت دخل لي ع م ا م يقوفن ن ي عليه ولا ولاد عما يشيلن ن ما ش ا ل و ب أ م ر الشرع يا اخي قال اقلع مع الله داهم يا اخي يقوم يسجلوا ليهم يكون ع ن د ه فد بت عندها النص النص التاني وين ب ت ع ص ب يكتبوا كل باسم البت ولو أ ن ه فهم مقاصد الشرع أ ع م ا م لما يخشوا بحموها ل أ ن ه ضاق ح ل ا و ة الدنيا التي جاءت عن طريقها فيكون هذا أ د ع ى لاحترامها و ل ل م ح ا ف ظ ة عليها و أ ذ ه ب لضغائن النفوس وللغل والحقد الذي يكون في الصدور والحية قروش القروش وشها منو واليان منو البدافو منو البيحموها منو الجور ما ها منعتها قال كلها قال عنا قال لهم طيب بيقف في الوصية منعتهم كتبت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 الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه تذكيرا بعناصر هذه الخطبه تحدثنا عن موقف الاسلام من الظلم ومنعه ل ظ ل م وتحدثنا عن عواقبه الوخيمه في الدنيا وفي الاخره وتحدثنا عن بعض صور التظالم من الاعتداء على الانفس والارواح وازهاقها ومن الاعتداء على الاموال واخذها او منع اصحاب الحقوق حقوقهم خ ا ص ة الفئات ا ل ض ع ي ف ة والشرائح ا ل ب س ي ط ة كالعمال وكغيرهم وثالثا الاحتقار و ا ل أ ذ ى و ا ل س خ ر ي ة باللسان أ ل ا إ ن أ م و ا ل ك م ودماءكم و أ ع ر ا ض ك م حرام عليكم ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا و ا ل ص و ر ة ا ل ر ا ب ع ة ص و ر ة الجور في ا ل و ص ي ة والتظالم في الميراث وخامسها صور التظالم بين ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ب ن ا ء وبين الجيران والجيران وبين ا ل إ خ و ا ن و ا ل أ ر ح ا م وبين ا ل أ ز و ا ج كم من زوج ظالم لزوجته ب ا ل أ ذ ى بمنع الحقوق بالتعالي ب إ س ا ء ة ا ل م ع ا م ل ة كم من ز و ج ة ظ ا ل م ة لزوجها تخونه من الخلف وتغدره ي كم من ابن عاق لوالديه وكم من والد متسلط على أ ب ن ا ئ ه م ك د خ ل في خصوصياتهم وفي شؤونهم ا ل خ ا ص ة كم من جيران بينهم من التظالم والعدوان وكم من أ ر ح ا م م ق ط ع ة والمحاكم تشهد على ذلك تشهد واطاته التظالم التي قد تأتي وشال هذا هنا قد المحاكم المسؤولين قلع ظلم لموظف من حقي وهناك يقع بعض صور غير لموظف من, من مديره في موقع عمله وقس على ذلك ولا بد أ ن نختم هذه ا ل خ ط ب ة ببعض الصور ا ل م ش ر ق ة ا ل م ض ي ئ ة لرفع الظلم عن الناس و أ ن هذا من صميم ديننا ومن لب شرعنا ومن أ س ا س ي ا ت و أ ب ج د ي ا ت إ س ل ا م ن ا ا ل ق ص ة ا ل أ و ل ى خرج القائد المسلم الفذ ق ت ي ب ة بن مسلم الباهلي إ ل ى بلاد سمرقند وكانوا يعبدون ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن فدخلها و أ ز ا ح الحكام منها و أ ب ق ى فيها جيشا وعاملا له وانتقل يفتح بلاد أ خ ر ى خرج رجل من أ ه ل سمرقند ينتقل من سمرقند إ ل ى ا ل أ ه و ا ز إ ل ى خراسان إ ل ى إ ل ى إ ل ى حتى وصل حلب يريد أ ن يصل دمشق ع ا ص م ة ا ل خ ل ا ف ة ودخل ع ا ص م ة ا ل خ ل ا ف ة وكان من حسن حظه أ ن ا ل خ ل ي ف ة آ ن ذ ا ك هو عمر بن عبد العزيز ا بن مروان ا ل أ م و ي كان هو الحاكم دخل ي س أ ل عن ا ل خ ل ي ف ة قال عندي ظ ل ا م ة أ ر ي د أ ن أ ر ف ع ه ا لمن ل ل خ ل ي ف ة ماذا وجد وجد اطفال يلعبون في الشارع ضرب طفل ا ل آ خ ر حتى شجه فسال دمه وتصايح الناس ووقفوا أ م ا م بيت ا ل خ ل ي ف ة الرجال الكبار والنساء ومعهم الطفلان وقد حجزوا بينهم السمرقندي قال إ ذ ا ضرب طفل ط ف ل يقفون عند باب ا ل خ ل ي ف ة ي خ ي ذ ا ن و د ر ك السمرقندي أ ن الطفل المشدود هو ا ب و الخليفه كذا جابو ا لي أ ب و ه الولد ا ل س ا ق ي ر ر أ س و ذا ود ا ل خ ل ي ف ة بيلعب مع الشفع واحد طقوه شنو يعني هو ود ا ل خ ل ي ف ة بيلعب مع الناس ه وحسفوه خ ل ي ف ة الناس بيشوفوه بعينهم كذا يلعب ز ا ت ا ل خ ل ي ف ة بعينهم بيشوفوا خلي يلعب مع ش ف الشفعه ع مع ب جاءت ا ل أ م ترتعد وهي تستسمح ا ل خ ل ي ف ة قالت يا أ م ي ر المؤمنين هذا يتيم وعمر يتبسم يضحك يتبسم و ف ق ي ر ي ض ح ك قال أ د خ ل الولد المضروب وقال ل ف ا ط م ة عليك به عالجوا ل أ م الولد السمرقندي قال هذه ا ل أ م ة ا ل م س ك ي ن ة كان الله في عونها سيضرب ا ل خ ل ي ف ة ع ن ق الولد ا ل آ ن قال ق ا لها ل الخليفه عنده راتب من بيت المال قالت لا قال تعالي غدا نكتبه في ا ل ذ ر ي ة ونمضي له راتبا د ه أ و ل ح ا ج ة شافع ط ق شافع ي اخي ما في ح ا ج ة هنا ا ل سار ق ن د ي أ س ل م في الحال أ س ل م في ا ل م و ق ف دبس ل ا ي ت ص و ر أ ن ا ل خ ل ي ف ة ي غ ض ب ل ا ب ن ه و ي ت ر ك هذا ا ل طفل و عملا مرتب د خ ل علي ه و ه و ي ك ف أ هلال بيت يا نسل ا بن م س ا ك ن و ا ل ب ي ت جاي و ا ل م ر ة ت ك و ر ك و ت ق و ل يحيد ا ب ي ت د المفهوم تكورك المراه استغربت ي ا ل خ ل ي ف ة د ه ا ل خ ل ي ف ة ق ا ل ل ي ق ا ل غير م ق ا و م ت أ ك د ي ن قام حكي قال له دخل ق ت ي ب ة سمرقند وداهمها لم يخيرنا لا دعانا ل إ س ل ا م ولا فرض عرض علينا ا ل ج ز ي ة ولا خيرنا قاتلنا هكذا أ خ ر ج عمر بن عبد العزيز و ر ق ة كتب فيها سطراني وحمل ا ل و ر ق ة الرجل ورجع إ ل ى سمرقند وصار يصلي في المسجد وكتم عن أ ه ل س م ر ق ن ب إ س ل ا م ه ودخل على أ ه ل س م ر ق ن وهم يعبدون ا ل أ و س ا ن والكهان لا يظهرون للناس ولا يراهم الناس لما ذهب بالكتاب إ ل ى خ ل ي ف ة ق ت ي ب ة إ ذ ا بعمر بن عبد العزيز يقول له أ م ث ل أ ن ت وكهان البلد امام القاضي جميع ابن حاضر الباجي ده اسم ل ق يقضي بينكم بحكم الشرعي اهل السمرقندي اشتكوه قال له اجوا الناس ا ل ش ا ك ن ك وتجي انت ويجي القاضي وسمى للقاضي جميع ابن حاضر الباجي يفصل بينكم و ا خرج الكهان من المعابد لاول م ر ة يراهم أ ه ل سمرقند وقف رئيس الكهان والكل قد اجتمعوا في المسجد واتمعت سمرقند عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا ورئيس الكهان يقول هذا تدبير يريدون أ ن يغدروا بنا وجاء جميع ابن حاضر ووقف القائد الذي أ ن ا ب ه ق ت ي ب ة ووقف الناس وجاء ج م ي ع وهو رجل هزيل وضحيف ونحيف ومعه غلامه جلس على ا ل أ ر ض ثم قال أ ي ن أ ص ح ا ب ا ل ظ ل ا م ة قال رئيس الكهان أ ن ا أ م ث ل أ ه ل سمرقند قال إ ن هؤلاء دخلوا علينا لم يخبرنا ب د ع و ت ه ماذا م ويحمد علي و كذا وكذا لكن نقتنع يا اخي ولم يعرضوا علينا شيء وقاتلونا وسلمنا لهم ونظر إ ل ى القائد قال وما قولك قال قولي أ ن ن ا دخلنا لننشر الدين وقد مكن الله من, الله من البلد قال له أ م ا و إ ن ي أ ق ض ي ب أ ن ترحل وجندك من البلد كلها ترحل أ ن ت وجميع الجنود من البلد فوالله ما قامت م ل ة محمد على غدر أ ب د ا دين ا ل إ س ل ا م دا ا ل ص ف ي و م من ا ل أ ي ا م م ن ت ص ر بالغدر اخرج أ ن ت ومن فيها ذهول أ ه ل سمرقند جميعا ولملم قالوا طبعا قالوا زوده ما حيستجيب ل ي ه م بعد ما دخلوا مسك ت ا ن ي يطرح جمع الجنود و ب د أ و ا ينسحبون من ا ل م د ي ن ة حتى إ ذ ا خرجوا من ا ل م د ي ن ة ب ا ل ك ل ي ة سمع قائد الجيش التكبير في أ ر ج ا ء سمرقند ف إ ذ ا بسمرقند تسلم عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا أ س ل م ت م د ي ن ة ك ا م ل ة برفع الظلم عنهم ومن يرفع الظلم عن الناس غيرنا ومن يرفع الظلم عن الناس غيرنا أ م ا القاضي محمد بن بشير الاندلسي رحمه الله كان في الاندلس ابان حكم الحكم ا بن هشام ا بن عبد الرحمن الداخل الحكم د ه ج ا ب قاضي سماه محمد بن بشير ج ا مختلفين عم الحكم عم الملك واحد من ع ا م ة الناس قام قال له يا أ خ ي عم الملك قال أ ن ا دايم من الزول ده قروش وزول ناكله وعم الملك دايم منو بجد ا ل يعني ق ا ل له.. ن ا ك ر ة ق ا ل له.. يا شدلك م ن ه ق ا ل ه يا شدلك مشل الملك عمو قالو يا ولد اخوي انت تاكدوا ان انا دايم في فلان بورجالي قالت اشهد لي قالو والله انا لو مشيت المحكمه ازول ده خليلي قال لي ما عينت انت قال لي لكن الزور دلا يخاف في الله لو متلائم اي عينت أ ن ا لكن اخلين أ أ ن ا خائفه باش ت ن ب ي لكن بكتب لك له لي و ر ق ة كتب له و ر ق ة جابوا ا ل و ر ق ة أ ع ط ي ت للقاضي نظر إ ل ي ه ا ومزقها قال لي عندك شاهد ثاني أ م ا الملك ف إ ن ي لا أ ق ب ض له ش ه ا د ة الموضوع انتهى خلاص الراي ما جاب ش ا ه د بعدك في ق ي ا م ة القاضي بيحكم بما تبين له ذهب الحكم يشتاق غضبا يقول له اعزله ا ل آ ن تغير حسه انت عارف بعض الناس النزهاء لما يجيف ضد الناس المسؤولين يقول ن ل لك ودي الفاشل ينقله بعيد ع ق و ب ة له يعني قال ناقله ملك يا خ ل ز ما في محله ا ل ز و د مفيد للناس م فالرجل ي د ف ده قال ت ش ي ر ا ل آ ن قال والله لا أ خ و ن أ م ة محمد ده الملك ذاته شوف الملوك كان كيف قال له والله لا أ خ و ن ه م سئل محمد بن بشير لم ا رددت ش ه ا د ة الملك قال إ ن من العدل أ ن أ ف س ح المجال للمدعى عليه أ ن يطعن في الشاهد ولا يستطيع هذا أ ن يطعن في الشاهد ل أ ن ه ملك فطعنت فيه أ ن ا ذا ما بدري يطعن ف ي ه واحد قال لي ا خ ل ي ف ة قال ثاني لو ما قال قال برضو خلاص الموضوع ما انتهى وابن فطيس الوزير من أ ش د الوزراء في عهد الحكم جاء مختلفا مع رجل في م ح ك م ة في نفس المحكمه عن محمد بن بشير محمد بن بشير قال ل ل ر ج ل ج ي ب شهودك وسمع الشهود دون أ ن يعلم ابن فطيس وقضى له ومحمد بن بشير في مجلس الحكم ابن فطيس قال له يا أ م ي ر المؤمنين إ ن قضيك هذا قضى لخصمي دون شهاده ة ما ف ي شهود بشهادة له شهودٍ محمد دافع قال لقد الحكم قال اتفضل يا قال قضيت بشهادة شهود شهدوا ضد ابن فطيس قال ومن هم ابن فطيص قال لدي منه؟ قال اما ب ن فطيص لدي قال ن ه ق ل أما و إ ن ي لو أ خ ب ر ت ك بهم ولم تجد سبيلا من الطعن فيهم وفي عدالتهم بسطوتك بلغهم أ ذ ا ك في أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م و إ ن ي لا أ خ ب ر ك بذلك حتى لا يخاف الناس ا ل ش ه ا د ة ويكتموها فتضيع الحقوق من رفع الظلم غيرنا أ خ ت م أ ن ف ل و ن ز ا ل ن ف و س ا ث ن ي ن بقول ي أ م ا أ ص ا ب ك م الارتياح في أ ن ف س ك م أ م ا شعرتم ب ل ذ ة العدل و ح ل ا و ة رفع الظلم لمجرد مواقف سمعتموها عن أ ن ا س رفع الظلم عن أ ن ا س لا تعرفونهم الم ترتاحوا لما سمعتم كيف أ ن الظلم رفع عن أ ه ل سمرقن ه ل ل م تشعر ب ح ل ا و ة العدل و ب ن ذ ة رفع الظلم فكيف و أ ن ت تشعر هذا الشعور وتستحلي قيم العدل فكيف تتجرا على ظلم من لا يقدر أ ن ينتصر منك ولا يقدر على أ ن يشتكيك احذروا هذه ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ا ل خ ط ي ر ة اللهم ت تدمر ي ا م م ج ت ت ع ا ا أسأل ل ل تعالى أن يوفقنا ل أن ا بنواصينا يحبه ويرضى وأن يأخذ وأن إ لا ى ل ل ب ر و ا تدع ق ق و ولي و ى إنه ذلك ا ا ر لنا ي ه اللهم لا ل كدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما إ ل ا ف ر ك ت ه ولا عسيرا إ ل ا يسرته ولا كربا إ ل ا نفسته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا عاصيا إ ل ا قبلته ولا مظلوم